هي انحناءات حتمية كان للزمن أن يسلكها دون ما هواده أم أن في القلب نزعة للبعد لتوثيق الحنين أخبرني يا رفيقي أما كان منا أن نتلو كل تعويذات الإخاء ونبقي في القرب قلبينه أنا ما عاد يحوين الشوق يملأ كل درب قد خطت عليه قدماي أثر ويفوح عبيره من خافقي فيصل النجوم والقمر أنا لم أعد أحتمل جرحا نازفا يبكي غيابك يا أخي أما علمت بأنك ذا الفؤاد وخاطري والعمر مرهون بعبق وجودك وسلسبيل ودك ونبضي فرحك وبسمة وجهك أخبرني يا صديق العمر هل مالت إليك حمامة وناحت بالقرب مي تخبرك بنحيب القلب من بعدك أترى يصلك مرسال الحنين أم أن موج البحر خان أيضا نفتني الأوطان يا وطني وأنكرتني الأمكنة وتضمخت وجنات الخفق بدموع الوجد وقسوة الوحشة أسقمتني الحروف تهذي دون جدوى تناديك علها تستل شيئا منك ولا سبيل ودي صاحبي ففي الصدر نبض يحيى بك وقلب يرتجي سأكون وطنا إن عافتك المنافي سأكون متكأا لقلبك المذنى من الريح الهوجاء تعصف به سأكون منديلا أورقا زكيا يتلاقف أدمعك إن أبت إلا الإنهمال سأكون لك في هذه الدنيا الموحشة صديقا صديقا يا صديقي سأكون أنت حينما تنكرك ذاتك، وهم حينما ينكرونك، والكون حين تضيق بك الدنيا، والهواء حينما يتعبك الاختنام، يا رفيقي، يا فرحة القلب المعنى، عد، عد إنني قد سئمت الحياة انتظارا،